اسعد الأيام يوم ما فيك اهدام مدحك يا مريم يجلب الفراق سداني حبك يا فخر الردى يا امه موسى مزين بالذهب ياشرياء فضه والصلبان ذهب حاملت القدوس وانتبهوا العذراء وارجعنا الفردوس بك مره اخرى <تصفيق> اصعب الايام يا حكيا مريم يا قلبي الفرا سبني حبي يا فخر رودا ابنك نور من نور خالق مش مخلوق في الانجيل مشهور وكلامه موثوق يا شري يا el ano تح الفردوس خلصت إدّام بعد ما كنّا دّيم وعطّت العالم وعشنا فرحاً دائم أسعد سرنا في اطمئنان بيكي يا مريم يا فخر الانسان السلام للعذراء شفيعيه الانسان السلام للعذراء كل مكان وزمان